ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغر يعركم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبنوكم الله به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 119. ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون